أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإننا إن شاء الله لمهتدون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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا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 قل ان اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 بلَّعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِ لَمْ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمْ مَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلِ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 بِأَسَمَّى أَشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعْضَ يَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ على من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت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 اللهم يا سميع الدعاء يا كاشف البلاء يا سامع كل نجوى ويا كاشف كل بلوى نسالك اللهم الا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته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 إلا قضيتها لنا بجودك وكرمك يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا رفعنا أكف الضراعه إليك وَصَفَفْنَا أَقْدَامَنَا بين يَدَيْكَ وَوَجَّهْنَا قُلُوبَنَا وَأَرْوَاحَنَا وَجِبَاهَنَا إِلَيْكَ وَنَحْنُ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي الْكَرِيمَاتِ وفي رحمة من رحماتك يا رب العالمين نرجو رحمتك ونخشى عذابك نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار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 اللهم أكرمنا بجودك وكرمك وإحسانك ولا تحاسبنا بأعمالنا فنهلك اللهم جودك علينا وكرمك علينا وإحسانك علينا فأدمها يا رب العالمين اللهم انا نسألك أن توفر لآبائنا وأمهاتنا وأن تجزيهم عنا خير الجزاء اللهم من اصطفيته منهم وقربت أرواحهم فاجعل قبورهم من رياض الجنان فجعل قبورهم من رياض الجنان وآنس وحشتهم يا رب العالمين ومن بقي لنا منهم على قيد The فمتعنا اللهم ببقائهم وصحتهم وعافيتهم يا رب العالمين اللهم من كان منهم مريضا فاكتب له الشفاء ومن كان منهم مبتلا فعافيه ومن كان منهم مهموما فقضى عنه ومن كان منهم مديونا فقضى عنه ومن كان منهم مهموما فنفس عنه يا رب العالمين وارزقنا برهم وجعلنا بهم من البارين يا رب العالمين اللهم اغفر لمن حضر في هذا المكان من الرجال والنساء اللهم اقض حاجاتهم وأصلح أحوالهم وأصلح لهم أبناءهم وبناتهم ونسائهم وزوجاتهم اللهم من كان لهم منهم حاجة فاقضها له ومن كان لهم منهم مريضا فاكتب له الشفاء والطف بحالنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون وصل على نبينا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين